وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّى مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين قال يا بَلَيْسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَفْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ قال فاخرج منها قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما وَيَتَلِيلُ اوزينا لهم لا ازينا لهم في الارض ولا اغويנם اجمعين إلا عبادك, منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين صراتٌ علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا, ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين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 So